بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وبعد من يلاحظ اليوم صحفنا تلفزيوناتنا منتدياتنا في الانترنت بعض المواقع مجالسنا العادية الهواتف الاتصالات الكلام أكثر كلام الناس للأسف اليوم يقعون فيه في المحرمات، ما كذب أو استهزاء أو سخرية أو سب وشتم أحياناً الطعن في أعراض الناس اليوم صار من أسهل ما يتذاكر ويتناقله الناس حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا بضع يعني وستون بابا ثم ذكر في الحديث حتى قال وإن أرب الربا الطعن بالاعراض أن يتكلم الإنسان بعرض أخيه هذا من أشد أنواع الربا أن يسب الإنسان أو يغتاب أو يشتم مر النبي صلى الله عليه وسلم يروى أنه مر على جيفة فقال لأصحابي أين فلان وفلان؟ جيفة حيوان ميت فجاء الاثنان قال كل من هذه الجيفة قال هو كيف نأكل منها يا رسول الله قال إن كلامكما في صاحبكما يعني غيبتكم لفلان أشد عند الله من أكلك ما لهذه الجيفة ولا يغت بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أي يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموا واتقوا الله إن الله تواب الرحيم أسهل ما عند بعض الكتاب إنه يكتب له مقالة يسب فيها فلان أو يشتم فيها علان صار سهل والعلام الحر عندنا اليوم قوله لي تبي يطلع ببرنامج فيشتم الناس في أعراضهم أحياناً تسب قبائل بأكملها كلهم سيسأله عند الله يوم القيامة ما سلمة العائلات ولا القبائل ولا الأعراض النساء والرجال بعضهم لأن الاسم مستعار في الانترنت يسب ويشتم على كيفه المسكين ما يعلم أن هناك رقيب وعتيد ما يلفظ من قول إلا لديه إلا لديه رقيب عتيد كل كلمة تتلفظ بها يا عبد الله هناك رقيب عتيد يسجلها عليك ما في كلمة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عشان الواحد يكون حذر ما يتكلم بأي شيء قال من كان يؤمن بالله شوف الأمر ربط بالإيمان بالله واليوم الآخر قال فليقل خيرا أو ليصمت لو تسكت وايد أحسن في بعض المجالس ما يفعله أبي أضحكهم ساكتين أبي أونسهم أين أونسهم ضحكهم ثم الويل لك عند الله يوم القيامة يختلق القضية ويألف سالفها تدرون فلان شنو صار فيه أمس صار فيه راح المكان لفلان يجال لفلان وص... يألف قصة كاملة يكذب بها على الناس فقط عشان يدخل السرور على قلوبهم ونسهم ضحكهم لكن يوم القيامة من سيضحكك من سيفرحك إذا جئت يوم القيامة ووجدت الصحيفة قد انتشرت فيها كذبتك نشرت في الآفاق بل في بعض الأحاديث أنه يؤتى بكلوب شفت الكلوب الحديدة فيوضع في فمه، فيشرشر إلى قفاه، ثم من ثم عينه، ثم الجهة الأخرى من هذا؟ هذا الذي يكذب الكذبة فتنتشر في الأفاق. انتبه لا تسب الناس، لا تشتم الناس سباب المسلم فسوق يجعلك فاسقا عند الله جل وعلا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم اليوم حتى الأدب الأدب في الحديث صار عند الصغار والكبار ما فيه ريال كبير رجل يمكن يمر على أولاد صغار في السوق ولا يأمرهم بشيء أو ينهاهم عن شيء شوف قلة الأدب من الأطفال عند الرجل الكبير في السن خلي يمر عليهم شوي يتجاوزهم شوف السب والشتم الذي يسمعه تدرون ليش لأن هؤلاء شباب ومراهقين تربوا في بيوت تنضح بهذه الكلمات السباب والشتائم. كل إناء بما فيه ينضح أنا أعجب أحياناً والله لما في الغرب تجد بعض الأطفال أو بعض الشباب الصغار. إذا يعني واحد يعني يمكن لمس إنسان عن غير قصد أو سقط من شيء على إنسان ثاني على طول كلمات الاعتذار. أو إذا راد أن يمر أمام إنسان يتكلم بكلمات فيها حسن أدب وحسن خلق وهو ليس بمسلم أصلاً. وتجد بعض أنواع السباب والشتائم من مسلمين طبعا ليس الكل لكن غريب أن يصدر هذا من مسلم يخشى الله عز وجل زوجة من زوجات النبي تكلمت على أخرى ما قالت شيء حسبك من فلان كذا يعني كصيرة شوي فقال قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجته غيرت البحر كله اللي الجارسين مجالس ضحك وسب شتم واستهزاء وغيبة وخلق تلفون اثنين في الشارع أو يتناجر اثنين في جهة عمل حكومية أحياناً أو مكان عام بالسوق خلي صل خلاف شوية بين الاثنين وشوف أنواع السب القبيح والكلام اللي يتعفف الأذن عن سماعه اللي الناس تستحي من الكلمات التي تصدر منهم هذا اللي وين قاعدين وين عاشوا وين تربوا بل الغريب أنك تسمع بعض الكلمات في المدرسة مؤسسة ربوية والأخطر إذا سمعتها من مدرس لطالب هنا الكارثة. إذا المربي صدرت منه مثل هذه الكلمات فلنمسك لساننا حتى يعافينا الله عز وجل أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بید